ঈশ্বর কে যাচাই করার জন্য চারটি বৈশিষ্ট্য প্রথম হলো একক দ্বিতীয় হলো তিনি চিরস্থায়ী এবং কারো হলো লাম ইয়ালিদ ওয়ালাম ইউলাদ তিনি জন্ম নেননি এবং কাউকে জন্ম দেননি আর চতুর্থ হলো ওয়ালামেকুল্লাহ কুফন আহাদ এবং তার সমতুল্য কোনো কিছুই নাই আপনি যে উপাসনা করেন তাকে সুরাই ইখলাস দিয়ে যাচাই করতে পারেন ধর্মত্বের গোষ্ঠী পাথর মানবতার সমাধান Oh في الدنيا لا اقسم بيوم القيامه ولا اقسم بالنفس اللوامه ايحسب الانسان ان لن نجمع عظاما بلا قادرين على ان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 ثم ان علينا بيانه الله اكبر الله ما سمع الله من من ربنا يا اكبر الله المرضون عليهم ولا الضالين أمين كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة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 فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْتَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَىٰ أَنْ يُحْيَى الْمَوْتَى الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا السلام عليكم ورحمه الله السلام ورحمة الله السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم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 لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مَذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتِنِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بصيرا.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 ي وصول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 ودانيهن عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بأنيات من فضة وأكواب من كانت قوارير قوارير من فضة قد نورها ويُسقون فيها كأساً كان من ساجها زمزميا عيناً فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم غلمان خلّدون إذا رأيتهم حسبتهم إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت كُلُ تَنعِيمٍ وَمُلْكٍ كَبِيرًا عَالِيَهُمْ ثِيَابُ سُنْدُسٍ خُضْرٌ وَإِسْتَبْرَقُ وَحُلُّوا أَسَاوِرَ مِنْ فِضَّةٍ وَسَقَاهُمْ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا إِنَّ هَذَا كَانَ لَكُمْ جَزَاءً أَوْ এমন ঘটনা যার মধ্যে নিহিত আছে আল্লাহর নির্দেশনের उच्छेद कर राजत्व दिले ज्ञान दिलेन मनोनी कर लेंान सन्ना जो मेरे ना उद्देश्य हुसैन ममिन आल्ला दया अर्जन करें बोझार गुरुपूर्ण अनुष्ठान कुरान कह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 কারণ দেখুন সাড়ে সাতটায় বাংলাদেশে বাংলায় কোরআন একটা চূড়ান্ত বার্তা মহাবিশ্বের মহাবিশ্বয় মহাগ্রন্থ আল আল্লা সুফানোরানি কোরআন শুধুমাত্র মমিনের সম্পদ নয় কোরআন হচ্ছে বিশ্ব মানবতার মহান সম্পদ शाइाबुर रहमान मदानी आसून कुरान दिए जीवन गड़ी परवर्ती अनुष्ठान पिसा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 اذكر لي حي ربك ولا تطع منهم اثما ذنكا وكورا واذكر اسم ربك بكره واصيلا ومن الليل فاسجد له ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا ان هؤلاء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 আমি الله কলহাম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 إِنَّ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ بِسْمِ اللَّهِ وَالْمُرْسَلَاتِ عُرْفًا فَالْعَاصِفَاتِ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 ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كَذَلِكَ نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلق من ماء مهين فجعلناه في قرار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 إن طلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترني بشرع كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكدبين هذا يوم يوم لا يؤذَن لهم فيعتذرون ويل يوم إذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يوم إذ للمكذبين আল্লাহ لممد حميده ربنا وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط النذير أنعمت عليهم غير لا عليهم ولا الضالين آمين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكن من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 يل مكذبي واذا قيل لهم اكعوا لا يبكعون ويل يوم في ذلل حديث بعده সালামালাই তোম রহমতুল্লা সালাই তরমতুল্লা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 पवित्र विशुद्ध जीवन जापन कर दिए निर्देशना जानते हम देखियत बृहस्पतिवार सन्ध्या साढ़े छ पुन सम्प्रचार दोपुर साढ़े बारोटाय बांगलेश